وتكلمنا في الدرس الذي مضى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن اصله ونشأته واحواله قبل النبوه وتكلمنا ايضا عن نسبه الشريف صلى الله عليه واله وسلم وننتقل اليوم في واسطه الحديث ل يتكلم عن اسرته صلى الله عليه وسلم كما تكلم اصحاب سير يقول المصنف عليه رحمه الله اما اسرته لايستى النبي صلى الله عليه وسلم فتوره بالاسره الهاشميه نسبه الى جده الثاني هاشم وقد ورث هاشم من مناصب قصي السقيه والرفاده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 اسره النبي صلى الله عليه وسلم بتعرف بالاسره شنو الهاشبيه لذلك قال بنو هاشم وهاشم هذا قد ورث من مناصب قصي وابو بن الاجداد السقايه والرفاده اللي هي يعني اضعام الطعام وسقي الماء وطبعا هذا الامر اصلا يعني كان انا ذاك ممثله أمرا عظيما المسأل تحت السقايا والرفادة اللي هو يعني إضعام الطعام والسقي الماء الموضوع ده كان بيرفع الإنسان درجة عظيمة جدا وينال الإنسان به شرف شرفا عظيما وذلك كانوا يتنافسون عليه يعني يتنافسوا على هذا العمل لانه بيرفع في ذاكه المتابعه وفي طبعا الجزيره العربيه كلها جبال كما تعرف وارض قاحله وسلسله من الجبال والمويه عظيمه جدا يعني امر المويه عظيم النزول يعني اس جبنا اسمه مويه كان في الابار طبعا مويه في الابار والابار تلقاها مالحه والذي يعني يهتم بهذا الامر و يتفرغ لهذا الامر بيجد مكانه في المجتمع لغايه ما بلغ الامر ان يتنافسوا عليه وشكلا ابو جهل ما قال ابو سفيان لما قال كنت ذات يوم مع مع ابي جهل فمر بنا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا يا ابو جهل اترى ان محمدا يكذب على ربي خائف ادعاء الرساله وهم قد كذبوه وقالوا ليس برسول فقال لقد كنا نتنافس الشرف مع بني هاشم كنافسوا يعني مع بني هاشم وقبيلتنا وعسلم فابعموا وابعمنا وهم اكلوا الكسره وكذا ولنا برضه اكلنا في باب المنافسه وسقوا فسقينا بيجيبوا المويه ولنا برضه بنجيب المويه بنذكر الناس يعني حتى اذا كنا كفرسيه رهان يعني في المنافسه يا في المراهنه طبعا كل الصبغ بيكون في في مستوى احد عجلات ولا ولا حصين حتى اذا كنا كفرسيه رهان وتجاسين على الركب يعني انطلاقا للسباق قال بنو هاشم مننا نبي فجاه كده جميل بنو هاشم يقولوا طلع منا نبي من اين ناتي لهم بنبي نحن نجيب نبي الا كده وجبناه والمؤمن يراكن النبي دانجي وني والله اني اعلم بانه صادق ولكني لن امن به ونزلت الايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله اجحدون ولذلك يعني الان مساله السقي سقي السقد الان هني ما يرفع غدا هسه هسه تنغليك دول مويه ولا بيته موي ساي فبقى بتكون اكرمت والمواراك ده في اي بيت وبتنور المأسورة وكذا انت فاهم ف... لكن بتبقى مساءة الرفاة ده اللي هو مساءة الاكل والشروع برضو بترفع الانسان الى يومنا هذا في في بعض الاماكن درجة اكثر من غيره هذا نجده في الريف الان في الريف اليوم الليلة ده يتم كزعيم زعيم الحلة وكذا تقوم بتضبح وبيتك مفتوح للضيوفان ايوا البوي ولك كيف تبقى زعيم ما غير كده ما بتبقى بقول انا رئيس اللجنه الشعبيه اطلع بره الشعبيه بتاع شهر لا تضبح انت لا انا مش هرجع ورا ما... لكن ممكن هي تصلبك في المدينه قادر ما تزقز وبيجيب خبرك مع مدوق مكانها بمرصص موسخ جدا مره رئيس اللجنه الشعبيه ما بعرف بتضابط بوليس تقريبا هم دي المهم في النهايه انا ما دارن اكثر مواضيع انا بضرب الامثال بس قلت لك كيف انت فاهم كلامي لا لقينا اشي ريبليكا المسافه كلامي ده كله اشي ريبليكشن المسافه في شرح المساله فكانوا بيضعموا بيسقوا وبيضعوا الطعام ثم ورثه ما اخو المطالب ثم اولاد هاشم اللي هو اجدر باسلام الى انجال اسلامهم على ذلك وكان هاشم اعظم اهل زماني وسمي بهاشم وهاشم ليس باسمه وانما لقبه لفعل كان يفعله هو انه كان ياشم الخبز ويضع معه السرد بامل يجيب عيش كثير بفته الفته دي من زمان انت غيري انت صح الفته بتاعت الجماعه ما ادري جات من بدري وبقال معاه لكن بتبقى في التسجباه دي ودي فرق كبير جدا ده بياكلك يا مجاني وده بيخلص مقدم وفي فرق كبير لان اجب لي تاكل عند الشيخ فته وعصيده يقول لك ابونا الشيخ ضعيف باكل العصير والكسره مع انه بيخلص منك مقدم يعني انت اول ما تيجي جاهز تيجي زياره المقدم بيدخلك لهم زياره ابو الشيخ وما الشيخ فاضي واي له يا وكيل فاضي هسه مش له والله انت هوش تدفع له زياره كده 10000 دي بتاكلك جداده نص ومعاه دار الزيده والله صح وتمشي تكابس لك مع نازع طاله في عصيده مره والله ما طاله ما طاله شغالين معاهم دلدل عده الشغل الكثره الناس اللي قاعدين دول مركبوا قاعدين في المسجد عده الشغل بتاعته زي النجار بيقول عنده يعني منشار وكده ده عنده شغل بتاعهم عطاله يكونوا قاعدين كده تعرف ورجوا ابونا الشيخ فاضي وبعدين ابونا الشيخ والله امبارح ده كده الكهرباء كانت قاطعه بالله كانه في نور وشغال انا زي دي اللي عندها الشغل بتاع نور بتاع عشان يا اخي دي اشكال بتاعه نور كان انت جاف في في الحفله دي كاجع عينه واحد لابس نظاره زي كارلوس دي اشكال بتاعه اشكال طف من لو واحد ثاني اكيد انت فاهم الحقيقه دي انت فاهم كلامي فاذا بنرجع للموضوع الموضوع بتاع انه هاشم ده كان بيأكل مجاني لا عنده غير يجلب شيء من الزياره ولا فتا مجاني تاكل فارتي وبيجيب بعد ذاك يعني كمان ثاني جدا ما بعسلم وانه بيأكل كمان الحيوانات الضجيكله اللي قدامه الى ان جال اسلامهم على ذلك وكان هاشم أهل... اعظم اهل زماني كان يحشب الخبزه ايفتته في اللحم بلخبط معه اللحم فيجعله ثريدا ثم يتركه ياكل الناس خد بالك فلقب بهاشم واسمه عمرو اسمه عمرو ولقب بهاشم لفعل مثل اللات فرائتهم اللات والعزى لقب اللات هذا اسمه من بابلت والعجن برضك قام باكل انت جاي لللات ده العباد دول كان الصنم يقدق بدع التعصيل له وقد كان الهات صنما صنم قبل يكون صنم انت مستابل طبعا ده اخو مسلم مستابل كبير زالني منه انا ودهل ما بدهه دين مش اخو مسلم اي ما تدعلم انه دين مضيعك ساكن ما انه موضع حركه كده واقبل على دربينة ان كنت حيرانة وفي حيرانة كبير منك انت باش سمع النجين اقبل على دربينة ان كنت حيرانة هو في حيران اكبر منك انت ما اقول لك بالعذابك انت سهلك بالزيقه هناخد بالعذابك انت ده وانا جه الاخوان المسلمين ربونا عليه وفي فتره من الفترات ودي زمان انا صغير كنت باقوله مش مش سمعت الغريب ده انت اخبر على ربونا وعلى الاخوان اي نوع واحد من وين بيجي ما بعرف بالظبط كده بيجي من وين ما تعرف امروا النبي من الجامع الى لمنا في بيت واحد ثاني يجيب لنا بسكويت وشاي لبن وبعد ذاك يجينا الظلين الشريعة ومالشريعة ولا بد من الشريعة وكذاب سايم ومجرم فتشتنا في النهاية بعد عرفنا الحق ما لقيته بحلقة اسم عارفة والله ازاي فتشته عشان انا اختي دقه فوقي مقلب ده من الحرقين عشان انا اختيه ما لقيت محلو ذاته ما عارفته مستمر ويجب فانت افهم الحاصل انه ده لقب واسمه عمر اسمه عمر وهو الذي سن الرحلتين رحله الشتاء والصيف بقوله تعالى لآف قريش إلافهم في رحله الشتاء والصيف سن هاتين الرحلتين عمرو الذي الل هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم طيب وكان يعرف بسيد البطحاء والبطحاء باخدوا بقى مكان وطبعا هذا لما يفعل من افعال رفعت الى هذه الدرجه يعني الى السياده بمساله انه بيأكل يعني واوسع برضو يعني ده تدخل بيه التاريخ انت بس ااكل الناس ان شاء الله ولو يعني شفت فول مدمس تاكلوا الناس بتخش التاريخ بكره بطلعوكم ولي كبير جدا ان شاء الله اكبر بجد تاكل الناس كده تلمني معاده بكره فجيخه الكاميرا فين معاكم تحسيون الرجاله يوقع عطاله هذا مسيد العرب بالله هذا العاطل يضرب الفنك وانت مستاهل لكن حتى الناس بكابته في الكل بيطلعك فوق وكمان حاتم الطائي دخل التاريخ بشدا كان رئيس حاتم الطائي دخل وين يقال كريم كرم حاتم ولد صحابي اسمه عدي عدي ابن حاتم الطائي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي كان يقرأ الضيف كان معروف زي ما انت عارف سكيلو حمرا فالي انفه ذلك بينفوه خسروا الدايه ولا... الطبيعه الدمه قال ان اباك اراد شي... اراد شيئا فناله قال يا خوش ولد وين... ولي سعيد ابوك ده يخش التاريخ ورشه التاريخ ما ما عنده حاجه فما يزورك لك معنا ولا يزورك الكثره معنا يبقى وليها انه حتى اطار الرسول قال في جاءنا منته والسابق باكل كسره وضربوا المثل الى يوم النهايه ف يقول ومن حديثه اي من حديث هاشم انه مر بيسرب ويسرب اسم المدينه المنوره عندها ثلاثه اسماء جاءت بها الاحكام النصوص الشرعيه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 فدي الاسماء جت بعد النصوص انه يسرب المدينه والمدينه المنوره وطيبه سماهنا باسلام شنو طيبه وانه مر بيسرب وهو في طريق تجارته الى الشام اللي هو طبعا رحله الشتاء والصيف ماشي للشام فتزوج السلمه اللي هو هاشم جد اللي باسلام بنت عمرو من بني النجار واقام عندها فتره ثم مضى الى الشام وهي حامل فتزوج المدينه وتزوج سلمى هذه وعواصل الطريق للشام وبعدين مات في طريق في فمات بغزه من ارض فلسطين غزه المعروفه الى يومنا هذا مات هاشم هناك وولد السلما ابنا بالمدينه سلم هذه ولد ابنه بالمدينه سمته شيبه وهو من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في النسب وذلك لشيب كان في راسه بعده قال وانا شاهد الطفل بين اخواله في المدينه يعني تربى بين اخواله في المدينه المنوره ثم ولم يعلم به اعمامه بمكره اعمامه ما عارفين زول لأن الزوج لانه الزول مات قبل يجيك له في زواجته ترى ما تو ابادن المساله المسافات طبعا ما هذه ما في تليفونات وكذا ولغايه مرور كبل قال الى ان بلغ عمه ما عارفينه الى ان بلغ 7 سنين او 8 سنين ثم عليه عمه المضطرب اللي هو اخو هاشم سمع انه اخوه كان يتزوج في المدينه وعنده ولد فذهب به الى مكه مش يجيب والدخول بكره فلما راهه الناس ظنوه عبدا فقالوا عبد المطلب وافتكروا ده عبد اشتروه لانه زمان طبعا ممكن تمشي سايق تيجي سايق لك عبده بيشتروه زمان عادي يعني فهمتوا الاسلام اتكلف في مساله العبوديه وقننها يعني فهمت ده فسمي عبد المطلب لهذا وبالتالي هي اتخلمنا انه انا عبد المطلب وانه ما يجوز التعبيد لغير الله وينزع بعضهم انه لا يجوز التعبيد الا للمطالب كابن حزم ولكن هذا القول ما هو متفق عليه فلا اظن انه لا يجوز التعبيد الا لله ما يقال عبد المطلب يعني ما سمي نفسك عبد المطلب ما يجوز وفي واحد استلجاسو عبد المطلب قال شنو على على قد ما سبب امه تغير صواليه ما عبد المطلب انت ولا حاجه لانه حتى قالوا عبد ابو بكر يمثل عبد الله وانما ظنوه انه يعني من من عبيده فالتعبيد لا يجوز الا لله ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبده عبد الرجال ما صاحب هي الفواله معرفه عبد المطلب ما يجوز عبد النبي عبد الرسول كله ده ما يجوز في الشريعه الاسلاميه عرفتا حمد النيل ما بيجوز وليس حمد النيل انت وهم وكان فاهم عاجة مش كان غير اسمه تحمد النيل وانا <تصفيق> اقول <تصفيق> الحمد لله لا يمتخذ ولدا حمد النيل ليش اسم بتاع فراعنا الناس كانوا على منجل فراعنا لكن الناس ما بهم الحاصل فما يتكلم لما يقولوا معانا غلبة وهم جوالة ساكن فالدول العاغرة سالجيت اسمي حمد النيل بغيره فوال انو ما ممكن انا احمد, أحمد النيل تزعم يضلو تحمد النيل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 انه يعني انه من من عبيده فسموه بقلو يعني يعني اسم واصبح يعني دخل في التاريخ في هذا وهو ليس كذلك يعني عرفت ذلك يقول وكان عبد عبد المطلب اوسم الناس واجملهم واعظمهم قدرا وقد شرف في زمانه شرفا لم يبلغه احد كان جميلا جدا وعظمهم قدره وعطاههم شرفا لانه قال كان سيد قريش وصاحب بعير مكه صاحب بعير مكه شريف ام مصاعن جوادا يسمى بالفياض لسخائه بعير مكه كان عنده بعير كثيره جدا اللي بيجي طبعا عند العرب فعندها مكان والناس زمان برثوا ب سيد المكانه بكتره الابل عندك ابل هاي وتبقى زعين برضه هنا ما نتكلم لوحد من اخواننا ان بيجبيها غليله السر حكايه دي ان انا غير عارف ابو ابو 200 200 راجه ما بيزول بيقعد مع الا ابو 200 زي اهل الرطبه تلقاه كده ومجلس ممنوع تيجي تصلك مع مع واحد تتونس عنده 200 راجه وانت عندك 50 بشيلوه بجداهوا برا لان انت عندك 200 ده عنده ده عنده 50 ده ابو 200 بيقعدلك معوش وزادوا ما رضى ليك ولا بسمه ما اخره ولا بيقعد في مجلسكين جلجك ابو 50 ما رضى معه ابو 200 ما رضى معه وزيما بتلقى شش بتلقى بتلقى, بتلقى الحوافي هذا المقام لمساله التعير انا بذكر هذا لتقرير الاحكام ولواقع يعي تلقى النا مصابه ليه دائما والجواب تاعنا البايم الواحد تلقاه مقطع والله صاح مقطع وماشي حفيان ومركوب ومرجوع وما لا مشتهي له شيء ما غادي هذا البايم لا غير تعالي عاير له كده وسميني سميل لك اسامي كمان حافظين كيراسو دوزير ب 4 طرسولا لكن ما يبي لا يتمتع في الدنيا والموت يخليه ينسى انت مالك وقرصت تمشي العرب بالكده يهود يشغلهم كده الغاوه ده وهو تقوله زول ده تناول حاجه ويبيع واشتري تشوفه غطا كده فقلت دي حاجه لله فالعير بي وكده كله لانه بيترفعوا مكاره ان قوموا يعني انت قايل ليه يعني لماذا يعني لانه بترفعوا يعني جماعتو عارفينه ده زول ده مش ثقيله كلامه كلامه ماشي وبعدين محترم عندهم لكان لك سلطه بعملك ولذلك كان صاحب عير مكه شريفا مصعا جوادا مسمى بالفياض لسخائه وما كل ما عنده كمان بتلقاه كريم يعني عشان ما تاكل انت ما تحاول تصاحب اللي الاغنياء في ناس عندهم مرضه وصاحبوا الاغنياء بس يقول لك يا را صاحب ليش ما له بيأكل وما يزور عنده بديك والله مرات تمشي لك لواحد لو كذا تعشى منه تجيبك الاغدار عنده تنزل تبغى تمني نفسك بعشوه يكون عنده عربات وكذا وطوابق تدخلك الاغبي قال لي واجه اجيب لك فول وايه لك كده استني منك الباقي رجع الثلاجه والله يصرف بابا ايه ده انت بتدفع انت غازه عنده بيدفعه وواحد مرات بيكون عنده 10000 ممكن ااكل لك لها وبكره الله كريم ما الله يصح لكنه كان جوادا حتى سمي بالفياض لسخائه وكان يرفع من مائدته للمساكين والوحوش والطيور ده كمان كان باكل ال الوحوش وباكل الطيور ذاتها فؤاد بني ادم ذاته ده واكل بعد ده اكل الناس بيضبح في رؤوس على رؤوس الجبال بيضبح له بقى هي الطير ياكله بكره الطير فاهم ده وبيضبح مرات للاسد والاسود كده الوحوش زي كده وله يبقى عليه ويخليه يجي ياكل انت العقلق زي ذا حسنا ده مو يبقى دوجك عم فيه بقول لك ده من اكبر اولي هلاء الصالحين وبتاعك يدرسائب يصلىوا لك ولي عصيدة مرة انت بقى انزمة يوم التلميزيون هذه العصيدة فضل انتغت الكاميرا كما التلفزيون المشاهد يوم الى مسيد المرعي هذه البسيد بتاع الشيخ ومجيه اعطاها لهم كتفينه وعواليق ديال كل ما يعني يختلف مع شاتله واحد قال لك كوريك انا شفت طبيعي ده المحيرني الاسد بيغرف العصيده بالكوريك وهذه هي الكسره انت تاكلها الكسره بيغرفها بالكوريك كعبايه انت ذاتك عيان كسره شويه بتاكلها من البراي ولا بس عندي والحاج بقى عليها مقدم انا على كل حاجه ان شاء الله يعدي بكمل لينا انا ما عنديش شغل لكن ده في النهايه كل الشغل بتاع احتيال والشغل بتاع لعب على حساب الاسلام ولعب على الدجون ده باين كلامي كان له لقب بمظلم الناس في السهل وده برضه كان من صفاته ولا كنت متخيل انه في دول بيكرمك لما تجيوا في البيت يحيرك لكن دول يكرموا الناس في الشارع يعني مواجهة الشارع انت لا ذاك عضو في نوكده بيكرمك لما انت تجي وزعته لكن ده كرم تعدى انه يعني يضايق الوحوش في على رؤوس الجبال والطير ويشيل اللقمة لعمله وفي الشوارع شغال شغال في في, في السهول في سال ساكن باكل الناس ده كله كان يعني هو يمثل صفه ل عبد المطلب ل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تشرف بحبر بئر زمزم بعد ان كان قد درس كان درست وكان قد أمر بحفرية في المنام ووصف له الموضع في النوم شاء في الرؤية اللي هو جدا بعد سنة عفض الطلب إنه يحفر به الزمزم وكانت اندرست وبعدين وصف له والنوم النوم ده برضو بجمع آخذوا تشريع وأنا برضه هكلمك عنه في ماده الفرق ومازمي يقول ان حال انه اضله كثيرون الان واعتبروا المنام يمثل مصدر تشريعي عندك عندك المتصوف مصادر تلقي الكتاب والسنه والاجماع والقياس دي دي بيسموها شريعه والشريعه دي يا استاذ انا ما في غيرها عندهم الحقيقه وهي التي تفسر التصوف عشان كل ما يجينا صوفي يقول لي اذا باكل شوف الصوفي باكله الكسره الصوفيه ده ما بيعتبره تصوف عشان انت تكون طايم حاجه على الكسره وقراءه القران الصوفي ده ما بيعتبرش له تصوف ده بسموه علم شريعه لانه في غيرهم بيعملوه اخيا ساسونه باكل كده وانا وافي كله مطلوب ان ساسونه ما اكل الكسره ما ما علاقه الكسونه اكل كل كله في مساطيل بياكلوه كسره بيضرب السيجاره كده ويحيرك ده ولي يعني فده بيعتبروه شريعه بعدين الحقيقه والذي هو التصوف بيعتبروه اخذ من الله من غير واسطه والالتقاء بنسلم يغضه ومعنامل والهاتف والالهام وده كله مع انه اي علاقه له التصوف ذاته وده كلام قد ما عنده اي علاقه مع شنو مع دين محمد صلى الله عليه وسلم انك تاخد دين ب ببنام ده ممكن تقولي شفتها في النوم ممكن ناخدك بالمقابله شفتها في النوم احفر هنا بلقلي هنا ايه بتدور على احفار في الشجره احفر ده مش موضوع يخصك احفر في بيدك شفتها في النوم احفر شفتها في النوم ازرع خضره وباميه ايه اهم شيء ازرع ما اناش نجع الضيا ما يا ترى ضياع الزمن لكن شفتنا في النوم قال لي اعمل طريقه اطلع بره اطلع بره رجع لي اريد في النوم ان احنا في النوم ده ما فيه تشريع زمان جاء رجل لعمر بن الخطاب واقبض على رجل فقال يا, يا امير المؤمنين اني رايته في البنام ابي وقال بانه ترك لي عند هذا 20 دينارا يقبض له واحد فاتح فيهم بلاق والله ابو مال قال لهم المؤمنين ده السلطان انا شفت ابوي في الرويال بناميه وقال طالب بسولت 20 وجابوا عمر دار حاكم عمر عنده دره دره صوت بتاع انا رجعيك جاء الرسول قال له ماذا تقول يا رجل اسب وقتي بشهدي عدل فان دين الله لا يؤخذ بالمناوات مش قال لي شوف شغلتك بقى فاعطلوه انه اصل جلده كده وخلفات ما في دين يؤخذ بالله بالنو على كل حال الادب برضه مفصل لك فيه في موضع ايه انت الان فاهم انه ده شاف النب ودي بمثابه يحفر يحفر يحفر يحفر لانه رؤيه لغايه تخصك انت ده ما عندنا معك شغل لكن انت جاءت تشريع في الدين هذا مقام اخر له يعني احكام على كل حال بيقول وفي عاده اي في في عاده وقعت حادثه حادثه الفيل حيث جاء أبره الأشرم من اليمن بستين ألف جندي من الأحباش أحباش ست ستين ألف حباش ومعه بعض الفيلة ليهدم الكعبة فلما وصل إلى وديه بحث بين المنزلف وميناء وتهيأ الهجوم على مكة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصما كل وذي يوريك حقه أحد النصارى من بدريو والى يومنا هذا ابره هذا النصراني الحبشي ده نصراني وبعدين النصارى واليهود فرقوا شتتوا شمل الامه انت تعرف يعني الامه الامه الان الاسلاميه على مستوى الكره الارضيه فرقوها كل واحد عمل له منهج ده تلقاه عنده الكتاب الاخضر وده بيجي جاي ديمقراطيه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 على خارجي على بتاع بنجو كله بيتجوا يجيب له واحده ده برضه بيعمل له ازعاج انت عارف فده عامل له العامل اللي هو ده انا صار يزعج بقى وده ما نجا النصراني هذا حاول ان يصرف الناس عن بيت الله الحرام عن بيت الله الحرام وبنى كنيسه وجند لها جنودا بعدك حتى بنوا الكنيسه وسموها بالقلس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 عاده في اي تغول فيها وده رد عملي انت عارف رد العمله ما انا قلت نشجع ساكت العربي ده فد عربي رد عليه ابره رد عملي صرف له قروش وجنود عشان فكره يصوف الناس من ما يشرو من الكعبه الى كل نفس القضيه اتخذوها الصوفيه والله صحيح نفس المنهج لان شغله ثاني يصرفوا القروش على بناء قبه واضربوها لك لما انهرجوك من الجامع تلقى واحد تقول له اقعد في الجامع دقيقتين واد امشي والله ما قادر يا احمد سلام ويمشي يقعد لك في القبه يبرخ يومين والله العظيم قبه تولع وتصفي ويدير عملك لها كده بهناه بيصنبليه الماسك المفتاح السادم مجرم كبير لما اتربى ما قدرت الشيخ انت قاعد خدته وين وسنيه وبعدين سرقوا كثير من الناس الى الى القباب شكل وانت تلقى الناس يقول يقول لساعات طويله عند شنو عند الجوبه وهي مثلا او سان اصلا دي نظام النصارى ذات تاخذ قبور انبيائهم انبياء صالحين شنو مساجد في الحديث فدي دائره عملي واحد يقول فيها تبول في كوبري ساعه الفراي ولا تتغوط ولا اي جبه هذا عمل عشان الناس تقول غلبور كسروها دي اماكن بتاعت نجاسه انت فاهم كلامي اما اقل بتاع وصنية شرك بالله عز وجل ما فرق يعني بينه, بينه وبين الكنيسة لانه الشرك البقعة اصلا بما يمارس فيها بتفسد او تصلح فاذا مورس حتى هو ان تخيرت الالفاظ يقول لك دي كوبة و دي كنيسة هتحدى اي واحد يورين الفرق ما هو الفرق بين كوبة و الكنيسة ما فهمان ايك ديك مكان يشرك فيه بالله وده مكان يشرك فيه شنو لا لكن في سؤال هل تستطيع ان تقنع الراي العام انه ما في فرق بين الكوبر الكنيسه اسئله عاطف قلت قال في فرق بين الكوبر والكنيسه ولا دي محل بتاع تهولي بتاع تهوليه في صالحين تقول كنيسه يا زول في كنيسه توسعت غيرت الاسم بس ما هو شرك في النهايه دا بيشرك فيه بيقال الله يسوع انتيني بالطفلي حول انقبره وتتكلمه ده ينفع و تضره و يشفع يوم القيامة و بيطلع شنبه و بيطلع ضربه و ممكن يلغف كده يدخل الدوه انت مستابر ايش ما اظن انا انا انا شركة بالهد و جل ما شركة واحد انت بس تختلف العنفاظ لكن تتنوع الاسبابه والموته واحدة على كل حال الموضوع بتاع ال ابره هذا غضب من فعل العربي وجند 60 الف جندي وذاب لهدم الكعبه فكانت النتيجه فجعلهم كعصف باكل قال اما والده اي والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله فكان احسن اولاد عبد المطلب وعطفهم وحبهم اليه كان بيحبه شديد جدا اللي هو عبد المطلب اللي هو جدا نبي عليه السلام وذلك ان عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدأ اثارها نادعته القريش لما حفر البئر طبعا زي ما قلنا الموية كانت تمسل مصدر فخري بالنسبة للزولة البزقية يعني وبدا يفخر حسب الرؤيا البنميه نادت قريش بان لا يمتلك البير ان يكون تقول له السياده فنذر نذر لان آتاه آتاه الله 10 ابناء وبلغوا ان يمنعوه لاذبحنا احدهن قام نذر والنذر دي عباده قديمه جدا وفي ضلال في النذر وان كان المقام ما مقام تفصيل فقهي لا ب انت نذر لكن لا باس ان نذكر ما ينبغي ان نذكر في من باب الشيء وشيء يذكر اصلا النذر العباده قديمه تقراوا قوله تعالى ان نذرت لك ما في بطني محرره من من يعني مريم ايوه القريبه ومثل هذا النذر بتاع عبد المطلب طبعا منهي عنه في الشريعه الاسلاميه اللي هو النذر المعلق بسميه العلماء انه الانسان يعني وتجد كثيرين الان يقعون في هذا يعني النذر المعلق انه يتعامل مع المولى عز وجل مقام البخيل يقول, الله تصوق مرضى تصوق مرضى يقول يا الله تعبيجي تحصلوا مرضه تحصلوا مرضه ما سيقول يا الله تعبيجي شديد والقروش راكده عنده بصلي لي 3 مليون للفقراء والمساكين وهو كان ممكن يطلعها لكن ما يقول لك تعرف الا له ما تعطونك طقه شديده مرض شديد وبقول لك مين اول ما يبقى شديد بعد ذلك ما يخدش له في مخرج ولا انا ولا بتاع انت مستعبر ما طلع لك ويخلي ما ولا انا انت من الاول ورد نفسك ليه الله ممكن يشفيك ساي اصلك عفن وبعدين ممكن انت تشوف لله وبعدين يشفيك ساي فذاك النذر عن النذر وقال ان ما يستخرج به من مال البخيل ده في صحيح مسلم والبل المقصود بالنذر هو هو النذر المعلق يعني اللي يتعامل مع المولى عز وجل في النذر بان فعلت لي كذا كذا فعلت لك كذا يصل لك 100000 رجعه اذا بقي شديد اذا ولدين رجع في الامتحان الى اخر فده مكروه وفي نذر طبعا مرات في ناس بقى المكروه ده ذاته بيضعه في في شركه ثانيه يا الله اذا بقي شديد ابذل غير الله يقول يقول يا افتيكه مثلا ما يضع اسامي عواليه كلها افتيكه وفسروال والحفيان والغرقان والمصفح الى اخر اسماء اسماء ما, ما بتصمم ابدا ودي كلها يخوفك بها فوات لانه الشرك اصلا نصه تخويف ويخوفونك بالذين بين دوني فيقوم ينذر الافلاح واذهب لوفاء النذر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 يكون امل حساب الجماعه فرزق بهذه الكميه فوقعت القرعه على فلما تم له ذلك اقرع فاني اولادي والقرعه بكلمك عنها بعدين بالتفصيل لكن القرعه بتمثل يعني مصدر المصادر العداله في الشريعه الاسلاميه ولذلك البخاري باب عليها قال باب القرعه عند المشكلات بنحتاج للتعامل بالقرعه ك كعباده تعبد بها يعني يعني ما ساكت نقول عادي ما فكره كذا ساكت ولا شو هي عباده وذلك اللي ما سلم كما ذكر البخاري كان اذا سافر اقرا ابينا شنو بين النساء واقرا انه رم القرعه ويؤمر بها عند تساوي الحقوق يعني نقول عادي بيقعد التساوي شنو الحقوق لما يكون الناس يكون عندهم حقوق متساويه بعد ذاك بيرجع للقرعه يعني يسال لذلك واحد يكون عنده اراضي وهبدع عرضين مع بعض و واحده ناصيه وصاحب حقه وجار وصاحب حقه وفي بقى الارض عندي دا دا ولا لا دا قال قال شيء غير كله على شيء لوحده انا دائره الناصيه انا دائره الناصيه يحلها كيف زول وهال يوم بدا وفات الارض دي تقسموها يوغا اپنا زي من الحاله طبعا بتدخل الجرعه طبعا كحل كحل للمساله فقال بتاع علاء الناصر شيله بعد ذلك بيجي كم بالباب دائما تلقاها في في مقامات مختلفه حتى في الحاكم بيعمل بها في اقتاء الاراضي يعني قلنا الناس اصحاب يعني اصحاب حق الجميع ولكن العدد قليل يعني عدد الاراضي قليل يعني اول نقص يا ذاته فمتدخل القرآن فلذلك أقرأ بين وقعت القرآن على عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مرة تقع له فأراد أن يتبعه في منعته قريش منعه قال لي لا كل ما تعمل طال يعني كمية من الإبل إلى أن يعني بلغت الإبل مئة بعد ذلك فضي بها النبي النبي يا فوضيا بي عبد الله اللي هو والد والد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فهو ابن الذبيحين الذبيح الاول هو اسماعيل وهو من اجداده كما ذكرنا في النسب في الدرس الذي مر و هو عبد الله اللي هو طبعا فوضيا بالابل من الذبح يعني اختارها عبد المطلب لابنه اللي هو لمي عبد الله ابنا بنت وهب وكانت افضل نساء قريش شرفا وموضعا وكان ابوها وهب سيد بني زهره نسبا وشرفا فتمت فتمت الخطبه والزواج اللي هو زوجهه عبد المطلب اللي هو والد الرسول عامله بنت وهب واضح وابوها برضه سيد بدي زهرة في مقام الشرف والنسب فتمت الخطبة والزواج وبنى بها عبد الله بمكة فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بها أي دخل بها كامرأة وجامعها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فترة بعد فترة أرسله عبد المطلب إلى المدينة ارسل والد واسلم لو ابو الله او الى الشام في تجاره وتوفي بالمدينه راجعا من الشام ودفن في دار النابغه الذبياني وذلك قبل ولادته صلى الله عليه الصحه لماك ابوه وفي بطن ظه فتوفي وامه قد حملت به ده وهو اللي ورد في شان زواج ابيه وفي شان وفاه ابيه انتقل المصنف للمولد فيقول ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم في مكه و هو الطريق بين الجبلين